یا فلوکوں وقال يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتون ولقد ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا اذ ذي كَيُطْبِعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق وَ يس تخف فَكَ الذي لا يطِ ص الق